ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء أقدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم والله أخرجكم من أمهاتكم لا تعلمون, شيئاً لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون والله أخرجكم س واللا بصار وَجعللَكم الس واللا بصار والفذَةعلكم تشك ألم ير الطير مسفرات في ج السم ألم ير الطير مسفرات في ج السم وتجري في الجو السماء ما يمسكن الا الله ان في ذلك لايات ان في ذلك لايات ان في ذلك لايات لقوم